وعما احتوته من الدروس والعظات والعبر وهذه الليلة بإذن الله عز وجل وعونه وطوله ومدده سوف نتكلم عن السورة التي تليها في الترتيب صعودا إنها سورة الفلق سورة الفلق سورة مدنية على الراجح من كلام أهل العلم والقرآن المدني هو القرآن الذي نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة فسورة الفلق سورة مدنية نزلت بعد الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما جاء في فضل هذه السورة ما بينا وقلنا في الأسبوع الماضي عن سورة الناس كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألم ترى, ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ونبدأ سورتنا المباركة هذه الليلة بالآية المستقلة من كتاب الله التي نزلت قبل كل سورة كما بينا وهي بسم الله الرحمن الرحيم فبسم الله نبدأ بسم الله نبدأ القراءة وبسم الله نبدأ الشرح والتفسير وبسم الله نبدأ استخراج الدروس والعظات والعبر وبسم الله نبدأ استخراج الكنوز من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق إنه أمر من الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بربه وأن يستعيذ بربه قل أعوذ برب الفلق وقوله قل أعوذ أصل هذه المادة أصل هذه المادة من عاذة أو يعوذ أو استعاذ تدل على الهروب من شيء يخافه العبد إلى شيء يحتمي به فمعنى أعوذ أي أعتصم وألجأ واستجير. قل أعوذ برب الفلق فالإنسان إذا استعاذ, بشيء، إذا استعاذ بالله تعالى من شيء أي هرب إلى ربه يخاف هذا الشيء ولذا سمي المستعاذ به معاذا وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت زفت ابنة الجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم منها ليلة أنزفت إليه ومد يده نحوها قالت أعوذ بالله منك قال إنك قد عثت بعظيم إلحقي بأهلك فطلقها فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها استعاذت بالله تعالى من رسول الله فما أراد الله لها خير يد دنيا والآخرة قل أعوذ برب الفلق وهنا لو قال قائل إن الله تعالى قال في كتابه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفأ وقال تعالى قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون وقال سبحانه آمرا أن نقول لكتاب الله قل صدق الله فهل الامتثال لهذه الأوامر إذا قال الله تعالى قل الحمد لله أن نقول قل الحمد لله أم أن نقول الحمد لله بلا فعل الأمر قل الثاني هذا هو مقتضى الامتشال إذا جاء فعل الأمر بعد قل أن نمتثل لأمر الله تعالى مجردا لأن نقول قل فإذا قال ربنا قل الحمد لله فنقول الحمد لله ولا نقول قل الحمد لله فلو قال قال إذا لماذا نقول هنا قل أعوذ برب الفلق هذا السؤال طرحه أبي بن كعب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن زر بن حبيش أتى أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأبي بن كعب بالعلم يوم أن سأله عن أعظم آية في كتاب الله والحديث في البخاري فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال ليهنيك العلم أبا المنذر شهادة من أعلم الخلق بالله من أعلم العلماء إلى هذا الصحابي الجليل بالعلم جاء زر بن حبيش فسأل أبي بن كعب وكان من أدب الصحابة أنه إذا لم يكن عندهم علم في مسأله أن يردوها إلى العالم الأكبر في عصرهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوا ذلك إلى نبيهم فسأل أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زر يا أبا المنذر إن أخاك بن مسعود يقول كذا وكذا في قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فماذا تقول أنت؟ قال لقد سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قل فقلت أي قل قل أعوذ برب الفلق فقلت قل أعوذ برب الفلق بأبيه وأمي فكأنه قال بلسان الحال إنما أنا رسول من ربكم أبلغ ما أرسلت به وما أحي إليه فلقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وفي هذه الآية دليل كما قال أهل العلم على أن القرآن من عند الله قل أعوذ برب الفلق ففيها سر ودليل على أنه من عند الله لأنه لو أتى صلى الله عليه وسلم وهذا منتف من عنده لم يقل لنفسه قل فهو دليل على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق أمر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله وحده فإن الاستعاذة الاستعاذة عبادة جليلة لا تجوز إلا بالله فلا يجوز الاستعاذة بالملائكة ولا تجوز الاستعاذة بالنبيين ولا تجوز الاستعاذة بالجن ولا بأي كان من المخلوقات وقد بينا لكم في تفسير سورة الناس الأسبوع الماضي أن أقواما في الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن كما قال الله تعالى عنهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قال ابن عباس كان الرجل إذا سافر ونزل واديا قال أعوذ بعزيز هذا الوادي من كل مكروه فزادوهم رهقا أي إثما فاستحلوا محارم الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق فلا تجوز الاستعاذة إلا بالله الواحد الأحد وكذلك تجوز الاستعاذة بصفات الله سبحانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستعيذ بالله وبصفاته كما قال في أحاديث كثيرة منها حينما كان يرقي المتألم والمتوجع ويقول بعد أن يضع يده الشريفة الطاهرة على الوجع ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وقال صلى الله عليه وسلم يوم أن طرد في الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ومن استعاذاته صلى الله عليه وسلم بصفة الله إذا نزل منزلا وخشي منه أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلا تجوز الاستعاذة إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته قل أعوذ برب الفلق فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك بالله لأن الاستعاذة حق لله وحده ولا تجوز إلا بمن يعيذ وإلا بمن يعصم عباده من كل الشرور قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم نفعا قل أعوذ برب الفلق ورب الفلق الرب من هو هو الخالق المالك المدبر قل أعوذ برب الفلق فما هو الفلق الفلق هو الصبح عند جمهور المفسرين وهذا قول ابن عباس وهذا قول ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير ورجحه البخاري وذكره في صحيحه قل أعوذ برب الفلق والفلق هو الصبح تقول العرب في مثالها هذا شيء أبيا وأظهر من الفلق أو من فلق الصبح أي من ضيائه فالفلق هو الصبح والفلق هو الأمر العجب وهذه المادة الفا واللام والقاف تأتي في الغالب على دالة على شيء حدث له انفلاق وانشقاق ولذلك قالت تعالى فالق الإصباح وقال سبحانه فالق الحب والنوى قل أعوذ برب الفلق وقال ابن عباس في تفسير آخر أن الفلق هو سجن في جهنم أمر الله بالاستعاذة منه وله رواية أخرى أن الفلق هنا هم الخلق ولكن الراجح هو القول الأول أن الفلق هو الصبح فأمر الله تعالى بالاستعاذة به سبحانه وهو رب الصبح والضياء والنور قل أعوذ برب الفلق والسر في ذكر الفلق هنا أو في نسبة الفلق إلى الله عز وجل في سياق الاستعاذة به سبحانه أن الضياء والنور يقضي بهم الله عز وجل على الظلمة ومعسكرها فهو إذا أتى بالصبح بعد الظلام إذا أتى بالصبح بعد الليل وإذا أتى بالنور بعد الظلام فإنه يطرد بذلك عسكر المفسدين من شياطين الجن والإنس ومن كل ما يضر الناس من الهوام والثعابين وغير ذلك فإذا ما ظهر فلق الصبح بعد شدة الظلام لا يبقى شيطان إلا ويأوي إلى مكانه ولا تبقى دابة ولا هامة ولا حية إلا تأوي إلى جحرها فالله جل وعلا يقهر الظلمة وأهلها ومعسكرها بهذا النور وهذا الضياء قل أعوذ برب الفلق سبحان الله العظيم ولم يقل ربنا عز وجل قل برب الشمس فإن الإنسان الذي ينتظر الفرج من الله مثله كمثل الذي ينتظر فلق الصبح ولذلك قال بعض الشعراء وإن الفجر من رحم الظلماء مسراه وإن الفجر من رحم الظلماء مسراه قل أعوذ برب الفلق أي رب الصبح فهو جل وعلا هو خالق الظلمات والنور والظلمة والظلام من خلق الله ولذلك إذا ذكر الله تعالى أهل الإيمان وأهل الكفر نسب الكفر وأهله إلى الظلام ونسب الإيمان وأهله إلى النور وهذا في كل الكتب كما قال ابن القيم قال تعالى الله ولي الذين آمنوا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 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم قل أعوذ برب الفلق ثم قال بعدها من شر ما خلق من شر ما خلق أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين أن يستعيذوا برب الفلق ورب الصبح من شر ما خلق والشر المسند هنا إلى المخلوق المفعول لا إلى خلق الله عز وجل وفعله فإن الشر منتف عن ذات الله جل وتبارك وعن أفعاله وعن أسمائه وعن صفاته فنسبة الشر هنا إلى المخلوق لا باعتبار خلقه بل إلى المخلوق باعتبار من, تمسه من يمسه هذا الشر ومن يلحق به هذا الشر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وعلينا أن نعرف بالشر الشر, الشر هو الألم وكل ما يفضي إليه فهو الشر وأسبابه فهو الألم وأسبابه فالمعاصي التي يتلذذ بها الناس ولو كانت في ظاهرها لذائذ إنما هي شرور كلها فالإنسان إذا عصى الله تعالى بفعل الفاحشة بفعل الزنا أو اللواط وإذا عصى الله عز وجل بشرب الخمور والمخدرات فإنه وإن كانت تحدث له نوع من اللذة والنشوة لكنها في حقيقة الأمر شر محظ في العاجل والآجل أما في العاجل باعتبار ما جعل الله عز وجل في هذه المعاصي من أسباب لحوق الأمراض والأوبئة والأسقام وأما في الآجل فباعتبار ما يلحق صاحبها ومرتكبها من ألم النيران وعذاب الله في جهنم إذن الشر هو الألم وما يفضي إليه فهي الشرور وأسبابها ولذا كانت أغلب استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم تدور على هذين الأصلين كانت أغلب استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم تدور على الاستعاذة بالله من الألم أو سببه كما كان يستعيذ في آخر الصلوات المفروضة أو المسنونة من الأربع فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال ومن فتنة القبر ومن فتنة النار وفي أذكاره اليومية كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف عن نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم تنبه لهذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مصادر الشر وموارده فذكر أن مصدر الشر نفس الإنسان أو الشيطان فإما أن يصدر الشر منك أيها الإنسان أو أن يصدر من الشيطان أو من غيره أيضا وعود الشر إما على الإنسان نفسه أو على أخيه المسلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا أعوذ بك من شر الشيطان وشركه من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو أن أقترف عن نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم فهو الذي أوتي جوامع الكلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق والشر كما قلت آنفا إنما ينسب إلى المخلوق لا إلى الخالق ولا إلى فعله ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته فإن ذات الله عز وجل لا يلحقها شر على الإطلاق وكذلك أسماؤه وصفاته فأفعاله سبحانه وتعالى كلها خير فهو خالق الشر نعم لكن خلقه لهذا الشر هو خير في حقيقة الأمر هو خير في حقيقة الأمر ناخذ على سبيل المثال ما حكم الله تعالى به من أحكامه القدرية أو الشرعية على الناس من أنواع الشرور مما يراه الناس أنه شر لكن المتأمل إلى هذه الأمور وإلى هذه الأحكام الشرعية والقدرية يجد أنها خير خير للعباد إما في عاجلهم وإما في آجلهم وإما في عاجلهم وآجلهم على السواء نأخذ على سبيل المثال بعض الأحكام القدرية مما يراه الناس أنه شر ويطلق عليه أنه شر فإنه في حقيقة الأمر خير نأخذ على سبيل المثال مما يقدره الله تعالى على عباده من الشرور المرض فإن المرض في حقيقة الأمر خير وليس بشر المرض يؤلم العبد ويضره ويذهب بصحته وقوته ويلزمه الفراش ويتعبه وربما يقتله لكنه بالنسبة للمؤمن خير فإن المؤمن لا يصاب بمرض من الأمراض إلا عاد عليه بالخير دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على أم السائب رضي الله عنها وقد انتفضت من الحم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما, لا ما لأراك تزفزفين يا أم السائب قالت الحم قبحها الله قالت قال لا تسب الحم فإنها تذهب ذنوب المؤمن وتسقط ذنوبه كما تسقط الريح أوراق الشجر وقد يجادل بعض الكفار في وجود الله عز وجل بعض الملاحدة المكابرين ويقول إن كان للرب وجود فلما هذه الأمراض في العالم لما يبتل الرب هذا الذي تؤمنون به عباده بأنواع الأمراض لأن الملاحدة المكابرين يقولون ويرددون بسفه وجهل أن الرب لا يفعل إلا ما, ما يكون خيرا في ظاهره فيريدون أن لا, توجد لا يوجد في العالم حروب ويريدون أن لا يوجد في العالم أمراض فيعترضون على قدر الله عز وجل ويحتجون بذلك على إنكار الرب تبارك وتعالى وهذا سفه وجهل لأن الله تعالى طبع على قلوبهم وطمس على عقولهم فإنه سبحانه يسأل ولا يسأل لا يسأل عما يفعل وهم, يفع وهم وهم يسألون فالله سبحانه وتعالى يخلق يخلق الامراض فيبتلي بها عباده اما المرض للمؤمن فهو خير يرقق قلبه ويمحو ذنوبه ويجعله يتذكر الاخره ويتذكر الموت وكذلك يخول بهذا المرض الأجر العظيم له ولاخوانه الذين يعودونه فإن الإنسان إذا عاد مريضا لا يزال في خرفة من خرف الجنة حتى يعود وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا عاد أخاه وهو مريض قيض الله سبعي له سبعين ألف ملك يستغفرون له ويسبحون له مدة وطيلة ذهابه وإيابه إذن المرض خير ونحن نقول لهؤلاء المكابرين وهؤلاء الجاحدين إذا لم يكن في هذا العالم مرض فهل يكون أطباء وهل تكون مستشفيات وهل يكون ممرضون وهل يكون باحثون فإنه لو لم توجد الأمراض في هذا العالم لذهب ثلث اقتصاد العالم أو أكثر من الثلث لأن المتأمل لحال اقتصاد البشرية يجد أن جانبا كبيرا منه يصرف في الأدوية والعلاج وفي البحوث وما أشبه ذلك إذن الأمراض عادت بالخير على الناس عادت بالخير على الأطباء وإلا لم يوجد هذا العلم علم الطب الشريف ولم يوجد علم, علم التمريض ولا أي شيء من ذلك إذن المرض في حقيقة الأمر خير لكنه خير للمؤمنين لا للكافرين ومما قدره الله عز وجل على عباده من بعض أنواع الشرور الموت فإن الموت مصيبة وشر لكنه قد يكون خيرا للعبد قد يكون الموت خيرا للعبد يكون خيرا للمؤمن المبتلى فإن الله تعالى إذا قبض روح عبده المؤمن فقد أراحه منهم من الدنيا ونصبها وتعبها فيبدله الله تعالى دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ومقاما خيرا من مقامه فالموت إذا له خير حتى وإن بكى, بكى أبناؤه وإن ناحت زوجته وبكي وبكت زوجته فإنه خير لأن هذه المصيبة التي أصيب بها أهله سوف تعود عليهم بتكفير الذنوب والسيئات فالموت إذا خير للعبد وخير للعباد بل هو خير حتى للكفار على رأي بعض أهل العلم لأن الكافر كلما عمر في الدنيا كلما زاد عذابه في الآخرة قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فكل يوم تزيد فيه حياة الكافر كلما يزداد إثما وغيا وفسقا وظلما وكلما يزداد في الآخرة عذابا وهما فالموت إذن في ظاهره شر لكنه في حقيقة الأمر خير ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس فقال لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ولابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة شرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي أما أحكام الله عز وجل الشرعية فانه قد يكون في ظاهرها شر لكنها في حقيقة الأمر خير خذ على سبيل المث... المثال هذه العقوبات الرادعة التي فصل الله فيها وحكم بها وجعلها من شرعه وهديه وقضائه على المجرمين وعلى الصائلين الذين يصولون على أعراض الناس بألسنتهم أو بفروجهم أو الذين يصولون على أموال الناس سرقة واختلاسة أو الذين يصولون على دماء الناس قتلا وسفكا وإزهاقا للأرواح فإن هذه العقوبات الشرعية هي شر في ظاهرها لكنها في حقيقة الأمر خير لأن بها يرتدع الناس وبها يكف الله تعالى كثيرا من الشرور فينزجر المجرم ويقل الشر في البلد إذن هي ليست بشر ليست بشر المحض بل هي شر باعتبار الذي نزلت عليه بل إن هذه العقوبات إذا نزلت على العبد وأقيمت عليه في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم تكون كفارة له في الآخرة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من أصاب منكم حدا في الدنيا فأقيم عليه كان له كفارة في الآخرة فلا يجمع الله على عبده عقوبتين عقوبة الدنيا والآخرة فإياكم أيها الإخوة من الإنزلاق في هذه الشبهات التي قد يظل بها الإنسان من نسبة الشر إلى الله أو إلى أفعاله فلا ينسب الشر إلى فعله سبحانه ففعله كله خير فعله كله خير حتى وإن كان هذا الشيء شرا لحق بالناس لكنه في حقيقة الأمر خير هذه الكوارث التي تحل بالعالم وتصيب الناس هنا وهناك من الزلازل والفياضانات وغير ذلك كلها فيها خير حتى وإن مات فيها من مات لكنها خير في حقيقة أمرها قال تعالى أولا يرون نعم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وقال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فالله تعالى إذا أنزل عذابا بالناس من أجل أن يعود الناس إليه وأن يذكروا ربهم وأن يتذكروا خالقهم وأن يتوبوا وأن يؤوبوا وأن يرجعوا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون فالشر لا ينسب إلى الله على الاطلاق. لا في أسمائه ولا في صفاته ومن باب أولى ولا إلى ذاته جلت ذاته وتقدست وتباركت من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقد ألف الإمام بن القيم كتابين قيمين نفيسين في هذا البحث فاقتنهي يا طالب العلم الأول التحفة المكية الثاني الفتح القدسي تكلم عن هذه المصائف وعن هذه الأمور وما تحتويها من الحكم البليغة لله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق إذن الشر لا ينسب إلى الله وفي الصحيحين أن الله تعالى إذا ناد على آدم يوم القيامة ماذا يقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والشر ليس إليك أي الشر لا ينسب إلى أفعالك وإلى قضائك ولا إلى أسمائك ولا إلى صفاتك فأسمائه جل وعلا كلها حسنا وصفاته جل وعلا كلها عليا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق والميم هنا الماء اسم موصول اسم الموصول واسم الموصول يدل على العموم من شر ما خلق فهل هو عموم؟ مطلق أم أنه عموم تقيدي مقيد الصحيح الثاني من شر ما خلق ليس المقصود من شر جميع المخلوقات ليس هذا هو المراد بل من شر المخلوقات التي فيها شر لأن بعض المخلوقات ليس فيها شر فالجنة ليس فيها شر والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر بل جاءوا بكل الخير والخير وقع على أيديهم بالوحي والبعثة وتعليم الناس وربطهم بربهم فهنا المراد ليس, ليس المراد العموم بل هو عموم مقيد عموم تقيدي لا اطلاقي كما قال ابن القيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق المخلوقات التي فيها الشر هي التي أمرنا الله تعالى أن نستعيذ بالله من شرورها كالإنس والجن كالناس والجن وكالأمراض وكالآلام وكالرياح وكالعواصف وكالطعام وكالشراب كل هذا يمكن أن يكون شر للإنسان فأمر أن يستعيذ بالله من هذه الشرور قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فليس كل المخلوقات إذن شر بل أمرنا أن نستعيذ بالله تعالى من بعض الأمور التي فيها شر وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا نزل منزلا وهو في سفر يقول أعوذ بكلمات الله التامة أو قال من نزل منزلا فقال أعوذ بالله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل وجاء في صحيح أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأقبل الليل ماذا قال كان يقول يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك ومن شر أسود, من أش... من شر أسود ومن شر حية وعقرب ومن شر والد وما ولد ومن شر ساكن البلد والأحاديث في هذا الباب كثيرة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ثم قال بعدها ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب وهذا ذكر للخاص بعد العام فإن في الآية التي سبقت عمو من شر ما خلق أي من جميع المخلوقات التي فيها شر لكن هنا ذكر الغاسق إذا وقب فهو ذكر للخاص بعد العام وقد نص علماء الأصول أن ذكر الخاص بعد العام يدل إما على شرفه أو على أهميته فدلالته على شرفه كقوله تعالى في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر أو قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها فالروح وجبريل لكن نص عليه جل وعلا بعد ذكر الملائكة للدلالة على شرف جبريل فإذا جاء الخاص بعد العام فهو يدل على شرفه أو على الاعتناء به فهنا الغاسق مخلوق وقد أمر الله تعالى في الآية التي قبلها أن نستعيد به من شر كل المخلوقات التي فيها شر من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب فهذا يدل على الاعتناء بهذا المخلوق بالذات وفي هذه الآية سيتبين لنا الحكمة التي من أجلها قالت تعالى قل أعوذ برب الفلق ولم يقل قل أعوذ برب الشمس مع أن الشمس ضياء وهي آية النهار الغاسق هنا ما الغاسق جمهور أهل التفسير على أن الغاسق هو الليل من شر غاسق إذا وقب وإذا وقب من الوقوب والوقوب هو الدخول من شر غاسق إذا وقب أي من شر غاسق إذا دخل وأظلم وأقبل بظلامه وهو مأخوذ من الغسق, الغسق. الغسق بالسين والغسق هو الظلمة تقول العرب غسق الليل أو أغسق أي بمعنى أظلم ومنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي إلى ظلمة الليل وأقوى غسق في الليل منتصفه ولذا كانت صلاة العشاء إلى منتصف الليل ومنتصفه من متى إلى متى متى تخرج صلاة العشاء؟ تخرج صلاة العشاء عند منتصف الليل فتقسم المدة ما بين أذان العشاء إلى الأذان الثاني من الفجر من أذان العشاء, من أذان العشاء. تخرج صلاة العشاء من أذان العشاء إلى كيف نقسم؟ ما بين أذان العشاء إلى أذان الفجر المنتصف هذا نصف الليل بالنسبة لصلاة العشاء قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وهذا اختيار ابن, عب... ابن عباس وسعيد بن جبير وغيره من أهل العلم وقتاده وقلت إنه قول جمهور المفسرين أن الغاسق هنا هو الليل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وقد يراد بالغسق البرد لان العرب تطلق على الغسق او على البرد أنه الغسق انه الغسق ومنه قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج ومنه قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساق قال ابن عباس انهم يحترقون بزمهريرها بزمهرير شرابها كما يحترق يحترقون بحر شرابها فقد يراد بالغسق البرد ولا منافاه فإن الليل إذا أقبل يقبل ببرودة وظلام ولكن الراجح أنه ليس البرد هنا بل هو الظلام لأنه قول الجمهور ولأن له مناسبة ولأن بينه وبين الآية الأولى مناسبة فالآية الأولى ذكر فيها الصبح والآية الثانية التي بعدها ذكر فيها الليل فانظروا إلى التناسب بين الآيتين رب الفلق من شر غاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب من شر الليل إذا أظلم من شر الليل إذا أقفل من شر الليل إذا طلع من شر الليل إذا حل أمرنا بالاستعاذة بالله تعالى من شره لأن في الليل شرورا فانه يحمل معسكرات الشرور ولذلك إذا أقبل الليل انتشرت الشياطين كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الشمس إذا غابت انتشرت الشياطين فتخرج شياطين الإنس والجن ولذلك نقول إن الليل يوصى فيه ربنا أكثر من النهار فيخرج فيه الفجار والأشرار والكفار لمبارزة الله عز وجل بأنواع المعاصي وتنتشر فيه الأرواح الخبيثة وتخرج فيه الهوام والسباع ولذلك أمرنا الله تعالى أن نستعيذ به سبحانه من شر الليل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب يرى بعض المفسرين أن الغاسق هنا كوكب وهذا قول أبي هريرة وقال الزهري الغاسقون هي الشمس إذا غابت إذن الراجح هو الليل فإذا قال قائل لقد ثبت في مسند أحمد وسنن التلمذي والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها والقمر يطلق فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب فهل يكون هذا الحديث مفسرا للآية مع العلم أن من القوائد والأصول المقررة في علم التفسير أن الأولى بالتقديم في تفسير القرآن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعلم الخلق بمراد الله قال بذلك بعض أهل العلم والصحيح أنه لا يكون مخصصا لأنه لا منافات بين الليل والقمر فكل ما دخل في ظلامه فهو غاسق إذن ذكر القمر أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القمر الذي طلع وأمره لعائشة أن تستعيذ بالله من شره لا يجعل القمر أو لا يجعل الغاسق لفظا خاصا بالقمر دون غيره لأن هذا ذكر لبعض أفراد العام بما يوافق العام فلا يقتضي التخصيص وهذا اختيار ابن القيم في بدائع الفوائد فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل يوما مثلا عن, عن المسجد الذي أسس من أول يوم على التقوى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه قالها هو مسجد هذا وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء قد أسس على التقوى وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهل, أهل بيته فهل هذا يخص هؤلاء دون غيرهم لا فإن زوجاته رضي الله عنه من أهل البيت بدليل القرآن وهفيه رد على الرافضة فالله جل وعلا قال في حقهن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذه في سياق الكلام عن نساء النبي وقالت الملائكة لسارة لما بشرتها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وهي زوجته فالزوجة تدخل في أهل البيت إذن هذا لا يقتضي التخصيص فقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب حديث صحيح والقمر يسمى غاسقا بل هو آية الليل كما ان الشمس آية, ايه النهار قال تعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين فما حول ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب اذا الغاسق هو الليل اذا اظلم والقمر اذا غاب وقيل اذا طلع والنجم ايضا اذا غاب, إذا غاب قال ابن جرير كل شيء دخل في ظلامه من هذه المذكورات تسمى غاسق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر الليل إذا طلع وإذا أقبل وإذا حل وإذا أظلم أو من شر القمر إذا طلع أو غاب من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ثم قال بعدها تبارك وتعالى ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد انتبهوا هنا والنفاثات جمع نفاثة على وزن فعالة وما كان على هذا الوزن فهو من صيغ المبالغة في اللغة العربية ففرق بين نافث ونفاث وهو مأخوذ من النفث والنفث هو النفخ بالريق فهو بين التفلي وبين النفخ هذا النفث هذا هو النفث نفخ بريق من شر النفاثات أمر الله تعالى أن نستعيذ بالله من شر النفاثات التي يكثرنا النفث والنفثات هنا هن السواحر جمع ساحرة التي تنفذ في العقد إذا عقدت العقد من أجل أن توصل الشر إلى المسحور ومن شر النفثات في العقد فإن السواحر مع ما أوت من الأنفس الخبيثة الشريرة تعقد هذه العقد في الخيوط وغيرها ثم تنفث على هذه العقد بهمهمة وتمتمة وطلامس فيمتزج النفس بنفسها الخبيث وريقها الخبيث وروحها الخبيثة على هذه العقد من أجل أن يصل الشر إلى المسحور أمر الله تعالى أن نستعيذ بالله من شر النفاثات ومن شر النفثات في العقد فإن قال قائل ها أنتم قد ظلمتم المر المرأة مرة أخرى وهل يوجد في العالم إلا الساحرات لا يوجد السحرة الرجال فلماذا أنث اللفظ هنا لماذا ما قال رب ربنا تبارك وتعالى من شر النفاثين ليشمل الذكور والإناث أليس فيه تعد على المرأة قال أبو عبيدة إن التأنيث هنا إنما هو عائد إلى السبب الذي من أجله ذكر النفس وهن بنات لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا ابن القير فقال بل إن لبيدا هو ذاته الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وليس بناته فالتأنيث هنا ليس عائدا إلى جنس النافث بل إذا إلى نفسه فالنفس مؤنث قال الله تعالى ونفس وما سواها وما في الرجل أو المرأة نفس فالتأنيث عائد إلى نفس نافث لا إلى جنسه فقوله تعالى ومن شر النفاثات أي الأنفس التي تنفث الأنفس الشريرة والأنفس الخبيثة التي تنفث هي التي أمرنا الله تعالى أن نستعيذ بالله من شرها فالتأنيث عائد إلى أي شيء إلى جنس نافذ أم نفسه نفسه ومن شر النفاثات في العقد وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى والعالم فيه ساحرات وفيه سحرة فالنساء تسحر والرجال يسحرون ومن شر النفاثات في العقد وهذه الآية دلت على ثبوت السحر وأن للسحر حقيقة وأن له تأثيرا بإذن الله وأنه شر وفيه رد على أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم الذين أنكروا ثبوت السحر فلقد نقل ابن القيم إجماع أهل السنة على ثبوت السحر ووجوده وضرره أتصدق أيها الحبيب الكريم أن سيد الذاكرين وأن الذي جبل قلبه وفطر على طاعة رب العالمين أتصدق أيها المؤمن وأيها المسلم وأياتها المسلمة أن صاحب القلب الذي لا ينام ولا يغفل عن ذكر الله عز وجل لا في ليل ولا نهار فهو الذي قال إنما تنام عيناي ولا, ينا... ولا ينام قلبي قد سحر قد سحر ماذا سحر النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي هذا تسلية لكل من أصيب بالسحر نسأل الله أن يعجل له الشفاء وهذا ثابت في القرآن والسنة فالسحر ثبت في كتاب الله وأما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلقد تواترت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر والحديث في الصحيحين وغير الصحيحين من حديث عائشة وغيرها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل له أنه يأتي النساء ولا يفعل قال الثوري وهذا أشد أنواع السحر يخيل أنه أتى امرأته صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فالصحيحين في رواية أخرى قالت عائشة مكث على ذلك ستة أشهر نعم سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إليه أنه يأتي النساء وفي لفظ أنه يفعل الشيء ولا يفعله فقال لها يوما يا عائشة ألم تري أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته فيه قالت وماذاك قال أتاني الليلة آتيان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي أي في رؤياه جبريل وميكائيل فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل قال مطبوب الآخر قال مطبوب ومطبوب في لغة العرب أي مسحور مسحور قال ومن طبه قال الآخر لبيد بن الآصم رجل من حلفاء يهود من بني زريق رجل منافق قال وفي أي شيء طبه سحرة قال في مشط ومشاطة وجفع طلع ذكر في مشطه صلى الله عليه وسلم ومشاطته أي ما تساقط من شعره ولحيته بعد تسريحها وبعد ترجل ترجله صلى الله عليه وسلم وها هنا احذر أيها المسلم من هذه الأمور ولذلك ننهى عن تسريح اللحية في المسجد أو في الأماكن العامة فأن هذا من قلة الأدب والإنسان لا ينبغي أن يترك فواضله وهذه الأمور بين أيدي الناس وفي مصلى الناس أو في الأماكن العمومية ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن هذه الأمور تفعل في البيت وإذا ما سقط منها شيء فإنها إما أن تدفن وإما أن تضع توضع في مجال المياه قال وفي أي شيء طبه قال في مشط ومشاطة أي ما سقط من اللحية والرأس وجف طلع ذكر رأس طلع نخلة ذكر فقال أحدهما وأين هو قال تحت رعونة في بئر ذروان في بئر ذروان من بني زريق عند بني زريق يقول النبي تقول عائشة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فأتى فاستخرج استخرج هذا السحر بعد أن دله الله عليه ولله الحمد والمن استخرج هذا السحر ثم عاد إلى عائشة فقال أرأيتي فقص عليها ما رأى وأخبرها أن ماء البئر كأنها نقاعة حناء كالماء الذي يخلط بالحناء لشدة قوة السحر والعياذ بالله وأن نخلها كرؤوس الشياطين فقالت له عائشة هل تنشرت وفي لفظ هل لا قال لا إني خشيت أن يحدث شر وها هنا حديثان كلاهما في الصحيحين ولا تناقض بينهما الحديث الاول كلاهما عن عائشة عن عيسى عن هشام عن عائشة الحديث الاول ذكر فيه الاستخراج السحر والثاني لم يذكر والتوفيق بين الحديثين والجمع بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استخرج السحر فرآه ثم دفنه ودفنت البئر وأما عدم استخراجه أي عدم في الحديث الآخر أي عدم إظهاره إلى الناس وقوله خشيت أن يحدث بين الناس شر خشية صلى الله عليه وسلم أن يظهر هذا السحر إلى الناس فتقع خصومة بين أهل الساحر لبيد بن الأعصم وبين الصحابة لأن الصحابة سيثأرون للنبي صلى الله عليه وسلم والآخرون سيثأرون لساحرهم وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما اسئل عن قتل المنافقين وإبائه عن قتلهم قال حتى لا يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم إن محمدا يقتل أصحابه فلبيد بن الأعصم قتلا سحر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله لأنه منافق والمنافق لا يجاهد إلا لا يجاهد بالسيف ومن هنا نحمل قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لا بد أن يفرق, يفرق بين نوعي الجهاد فجهاد الكفار في الأصل إذا توفرت شروطه بالسنان وأما المنافقون فباللسان فهذا إذن أمر ثابت فاستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفنه وفي لفظ آخر أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرقيه بالمعوذتين فكان كلما قرأ جبريل آية انحلت عقده حتى ذكر الإمام البغوي لطيفة هنا قال العقد العقدة التي عقدت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر عددها 11 عقدة لأن المعوذتين فيهما 11 آية صورة الناس ست آيات والفلق خمس آيات فكان كلما قرأ آية حلت عقده وفي صحيح مسلم أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشتكيت يا محمد قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل حاسد وعين الله يشفيك فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما قد نشط من عقاله وهنا شبهة ينبغي الرد عليها فإن بعض من ينتسب إلى العلم وبعض المتكلمين طعن في صحة هذه الأحاديث وقال إن هذا مستحيل هذا حديث ضعيف ليش؟ قال لا يمكن كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي يتنزل عليه القرآن في الليل والنهار إنكم لو قلتم إنه قد سحر فقد وافقتم المشركين فيما اتهموه به حينما قالوا ها إنما تتبعون رجلا مسحورا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ولا زال أعداء الرسل ومكذب الرسالات يتهمون الأنبياء والرسل بهذه, بهذه التهمة فلقد قالت ثمود لصالح عليه الصلاة والسلام آه إنما أنت من المسحرين وكذلك قال أصحاب الأيكة لشعيب إنما أنت من المسحرين وقال موسى لفرعون وإني لأظنك يا موسى مسحورة فلا يجوز على الأنبياء أن يسحروا لأن الله تعالى عصمهم من الشرور ومن الشياطين وهذا أيضا فيه رد على قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فكيف تقولون إنه سحر هذه الأحاديث لا تصحي ولكننا نقول إن الدين ليس بالرأي وليس بالمنطق ولا الذوق الدين بالمصطور وبالمأثور إن أهل السنة والجماعة من المفسرين والمحدثين والمؤرخين وأهل السير والفقه أجمعوا جميعا على ثبوت هذه الأحاديث وهم أعلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاله وأيامه من أهل الكلام فلقد ثبت أنه سحر صلى الله عليه وسلم لأنه بشر فهو يمرض ويسقط كما سقط يوما من على راحلته ومرض وأصيب بالحمى ويجوع ويعطش قل إنما أنا بشر مثلكم لكن الشأن كل الشأن وهذا الذي انعقد فيه الإجماع أيضا بين أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤثر سحره على الوحي ولا على تشريعه ولا على شريعته ولا على ما يأمر به المؤمنين من أوامر الله ونواهيه أبدا فهذا السحر الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء فيما بينه وبين زوجاته لا فيما يخطب فيه ولا يدرس فيه الناس أبدا هذا معصوم ومحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى من شر ومن شر النفاثات في العقد تعقد السواحر والساحرون العقد وينفثون فيها ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لاحظوا كيف قرن الله تعالى هنا بين السحر وبين الحساد أو الحاسدين وسوف نبين الحكمة من ذلك ومن شر حاسد إذا حسد نعرف بالحسد ما هو الحسد الحسد هو بغض نعمة الله عز وجل على المخلوق وتمني زوال هذه النعمة فالحاسد يبغض نعمة الله عليك ويتمنى زوالها والعياذ بالله وفي الآية دليل على أن الحاسد قد يضر بالمحسود يضر به ويلحق المحسود ضرره لأن الله تعالى أمر بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسن وانتبه وهذه أيضا نسحبها على الآية التي مضت لا يأمر الله جل وعلا بالاستعاذة إلا من شيء موجود وإلا لكان لغوا والقرآن ليس بلغو بل هو كلام الله وكل لفظة موضوعة في موضعها كيف يأمر الله تعالى بالاستعادة من شيء لا يوجد فكيف ينكر السحر من له أدنى علم أو ينكر أثر الحسد من له أدنى علم وإلا ما أمر الله تعالى بالاستعادة منه ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد مبغض نعمة الله على عباده الذي يتمنى زوالها وانتبهوا لقوله إذا حسد شرطية هذه إذا حسد لأن الحاسد قد يغفل عن المحسود وقتا من الأوقات لكنه إذا ذكره اشتعلت نيران الحسد في داخله ونفسه فيلحق المحسود الضرر فهنا قيد الله تعالى الاستعاذة بالله من شر الحاسد إذا حسد فكلما استعرت نيران حسده وجد هذه الاستعاذة وصدته استعاذة المحسود فلم, يلحقه فلم يلحق المحسود الضرر كما أن السم لا يضر العبد إذا كان في أفواه الأفاعي ولا يضر الإنسان إلا إذا عظته الأفعى على أن بعض الأنواع قد يضر سمها بلا أن تنفث الحية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وذي الطفيتين وهما نوعان من أنواع الأفاعي وعلّل ذلك بأنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل أي سقطان الحمل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهما فإذا كان هذا في الحيات وفي شر الحيات فكيف بشر الإنس وشر الحساد ومن شر حاسد إذا حسد والحسد ينافي كمال الإيمان جاء في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الإيمان في جوف عبد والحسد أي الإيمان الكامل والحسد صفة من صفات إبليس فإبليس أول من حسد وأول ذنب عصي الله به هو الحسد قال أنا خير من خلقتني من ناري وخلقته من طين فالحاسد من جنود إبليس والحاسد معترض على قدر الله وعلى قسمه جل وعلا والحاسد مزدر لنعمة الله عليه والحاسد تجده يعيش في هم وغم دائمين لأنه دائما يفكر في هذه النعم التي تحيط به والتي حباه الله تعالى إلى غيره فهو في هم وضيق دائما فهو من جنود إبليس وأما الحكمة التي من أجلها قرن الله تعالى بين السحر والحسد فلأنه في الغالب, في الغالب لا يقع سحر إلا عن حسد وما كثر السحر إلا لكثرة الحسد اليوم ولذلك قال ابن القيم رحمه الله هذه العلة وذكر أن أحسد الناس وأسحرهم اليهود كما قال تعالى عنه واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 وقال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لماذا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كلما كان الإنسان أكفر أكفر بالله والعياذ بالله كلما كان سحره أقوى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 لا أقول بين أهل الدنيا بل حتى بين أهل الخير بين أهل الآخرة بين الدعاء بين العلماء بين طلبة العلم كثر الحسد وكما قال الشاعر وكل عداوة قد يرجع ماتتها إلا عداوة من عداك من حسدي فالحاسد الشرير همم الرجال إذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الذام كما قال الشعر همم الرجال إذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الذام وتمام فضلك أن يعيبك حسد يجدون نقصا عند كل تمام فإذا ما ظهر إنسان وحباه الله تعالى علما تجد أن له حسادة لا أقول من عامة الناس بل من خاصتهم من رفاقه ومن يعملون عمله ومن شر حاسد إذا حسد فانظروا كيف جمعت هذه السورة المباركة أصل الشرور وكيف قرن الله تعالى فيها بين شر السحرة وشر الحاسدين ولذلك لا غنى للإنسان أيها الإخوة على أن يستعيذ بالله تعالى وعلى أن يستعيذ بالله تعالى وهو يقرأ هذه الصورة المباركة يقول الإمام ابن القيم إن حاجة الإنسان للاستعاذة بهتين الصورتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أشد من حاجته للنفس والطعام والشراب وجاء في, في فضائلها الشيء الكثير جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لعقبة بن عامر ألا أدلك على أفضل ما تعوذ به المتعوذون قلت بلى يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفي سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لا تدع أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة أي أن تجعلها في أذكارك بعد صلواتك المكتوبة وفي السنن الترمذي أيضا وسنن النسائي وأبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن حبيب رضي الله عنه أن النبي أنه قال خرجنا في ليلة منطرة ظلماء نبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فلما أقبلت عليه قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل ثم قال قل فقلت ما أقول يا رسول الله قال قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قلها حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات ولذلك كان قراءة هذه السور ثلاثا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاثا من السنة ومن الأذكار المشروعة والأوران النبوية المباركة التي ينبغي على المسلم أن يأتي بها في صباحه ومسائه في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثم نفث ومسح به ما وجاه وما استطاع من جسده أو ما ظهر من جسده وانتبه هنا فإن السنة أن يقرأ الإنسان أولا ثم ينفث بعض الناس ينفث ثم يقرأ وهذا خطأ فلا بد من القراءة قبل النفث تقرأ ثم تنفث ليكون هذا الريق ريقا مباركا مخلوطا بهذا القرآن ولا ما حصلت الفائدة تقول عائشة ولما اشتد به صلى الله عليه وسلم جمعت كفيه التماسا لبركتهما في مرض موته فكنت اقرأ فيهما المعوذات وامسح بهما ما استطعت من جسدي وانتبهوا كما قال ابن القيم وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها ذلك فإنه سيد المتوكلين فلم يسترق من عائشة هذه السورة أيها الإخوة احتوت على بعض الفوائد البلاغية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق احتوت أولا على الجناس الناقص بين الفلق وخلق واحتوت على الاطناب وذلك في تكرار كلمة شر من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفذات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وهذا يدلك على شناعة هذه الامور فهذا يسمى اطنابا واحتوت ايضا على ذكر الخاص بعد العام وذلك في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب فلقد ذكر الليل إذا أظلم و و وأقبل وحل ذكر هذا بعد قوله تعالى ومن شر ما خلق من شر ما خلق وهذا يدل على الاعتناء به ومن فوائد الصورة المباركة البلاغية أن هناك موافقة بين الفواصل في رؤوس الآيات ختمت كلها بالقاف من شر ما خلق من غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ففي الآيات الأوليين تنتهي الآياتان على حرف قاف والثاء والآيات الأخرى على حرف دا مراعة ماذا رؤوس الآيات التي تسمى بالفواصل هذا يدلك على بلاغة القرآن الكريم وأما الفوائد التي يمكن أن نخرج بها من هذه السورة أولا الفائدة الأولى عناية الله تبارك وتعالى بعباده حيث علمهم مثل هذه السور الكريمة حتى يستعيذ بالله وبها من شر الشرور ومن كل الشرور ومن شر المخلوقات ويستفاد من هذه السورة الكريمة أن الاستعاذة واجبة لقوله قل أعوذ ويستفاد من هذه السورة أنه لا يجوز الاستعاذة إلا بالله وحده ويستفاد من هذه السورة ثبوت الربوبية لله عز وجل ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى خالق النور والظلام وفيه رد على المجوس الذين يعبدون الظلمة والنور فينسبون كل الشر إلى الظلام وينسبون كل خير إلى النور لأن الله قال رب الفلق والفلق هو الصبح والصبح نور وربه هو الله تبارك وتعالى ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل خالق الشر فهو خالق الخير والشر وهو خالق كل شيء ويستفاد من هذه السورة أن الشر لا ينسب إلى الله لا إلى أفعاله ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته بل هو مسند إلى المخلوق وينسب إلى المخلوق ويستفاد من هذه السورة وهذه الفائدة الثامنة عندي يستفاد من هذه الصورة أن بعض المخلوقات فيها شر وليس كلها ويستفاد من هذه الصورة أن الليلة يحمل شرورا ولذلك أوجب الله تعالى وأمر بالاستعاذة منه إذا وقب إذا دخل وإذا أظلم في قوله ومن شر غاسق إذا وقب ويستفاد من هذه السورة ثبوت السحر وأن للسحر حقيقة يؤخذ من قوله النفثات ولو لم يكن له حقيقة ما أمر الله بالاستعادة منه ويستفاد من هذه السورة أن السحرة يكثرون النفس ويستعينون كثيرا بهذا النفس لإلحاق الضرر بسحرهم بالمسحور يأخذ من صيغة المبالغة من قول النفثات ولم يقل النافثات وتنبه أيضا لتأنيث هذه الكلمة فإنه عائد إلى, نفسي إلى, أنفس إلى نفس السحرة ويستفاد من هذه السورة أن, أن الله تعالى يكشف أساليب الأشرار يكشف أساليبهم ويفضحهم. فإن الله تعالى ذكر الأسلوب الذي يستعمله السحرة في عقد العقد والنفس فيها ويستفاد من هذه السورة ثبوت ضرر الحسد فإن الحاسد يضر بالمحسود ولذلك على, على الإنسان إذا ما حباه الله تعالى نعمة أو خشية أن يحسد أن يظهرها وهذا قد نص عليه أهل العلم أن الإنسان إذا أعطاه الله تعالى شيئا ووجد نفسه بين أشرار وحساد لا يظهر هذه النعمة ولا يتكلم بها لماذا؟ خاشية على نفسه من أن يحسد وهل هناك علاقة بين العين والحسد نعم؟ فكل حاسد عائن ولابد كل حاسد عائن ولابد بل إن الحاسد حتى ولو لم يتكلم ولم يكن عائنا العائن هو الذي يصيب بالعين الحاسد حتى ولو لم يتكلم بمجرد التفكير في المحسود يلحقه الضرأ سبحان الله نعوذ بالله من شر الحاسدين وفي الأدائية المثورة اللهم ادفعنا ماذا؟ كيد الكائدين وحقد الحاقدين والشر أذية الحاسدين ثبوت غرر الحساد وقد يكون الإنسان عائنا وليس بحاسد وهذا له بحث طويل ذكره ابن القيم قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وهذا عند كثير من المفسرين أنها آية تدل على ثبوت العين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق وأخبر في حديث صحيح أن العين تدخل الرجل القبر والبعير إلى القدر نعوذ بالله من العين وعين الإنسان الإنسان إذا كان عائنا قد يكون الإنسان صالحا وهو عائن ليس بالضرورة أن يكون غير صالح كما ذكر ابن القير وهذا له بحث آخر حتى قال الكلبي وهذا استطرادا فقط أن أحد العرب كان عائنا معروف أنه عائن فكان إذا جلس في خبائه وأصابه الجوع أستل الخباء. فإذا أحس بقافلة من الإبل تمر قال هكذا كشف الخباء وقال ما رأيت مثل هذه الإبل قط فيسقط بعضها فيتعش يعتمد في رزقه على عينه أعوذ بالله ماذا قلنا في الفائدة الأخيرة من أين أخذناه من شر حاسد ويستفاد من هذه الصورة أيضا المباركة أن الحاسد قد يكون غافلا عن المحسود أو عن ذوي النعم لأن الله تعالى علق في قوله أو في وجوب الاستعادة بالله من شره بما لو حسد من قوله إذا حسد هذه بعض الفوائد ولا أقول كلها التي بدت لي من هذه السورة المباركة فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يحرص على أن يتعوذ بالله تعالى وأن يحرص على قراءتها في ليله ونهاره فما فكما قلنا إن سورة الفلق وسورة الناس ينبغى أن يحافظ العبد عليهما مع سورة الإخلاص بعد كل صلاة مكتوبة ويكرر ذلك ثلاثا في صلاة المغرب وصلاة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 من الآيات والذكر الحكيم وأن يجعلنا وإياكم ممن حافظه وعمل به ابتغاء وجهه وأن يرزقنا وإياكم الوقوف عند حدوده وعند حروفه وأن لا يجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده وأن يجعلنا وإياكم ممن يقيم حلاله وحرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه وأن يلبسنا وإياكم به الحلل، وأن يسكننا وإياكم به الظلل، وأن يدفع عنا به النقم، وأن يهبنا جل وعلا به النعم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله سبحانه أن يزيكم خير الجزاء وأوفره على هذا الحضور الطيب المشر... المشرف، وإلى سورة الإخلاص الأسبوع المقبل في الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين